وجعلها كلمة باقية في عقيبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ونما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، قالوا هذا سحر، وإن به كافرون.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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون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 وَمِينَ يَعْشُو عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيْضَ لَهُ شِيْطَانَ نُقِيْضَ لَهُ شِيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ وَإِنَّهُمْ لَا عَنِ السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قل يا ليت بيني وبينك بعدا المشرقين فبأس القرين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 منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتررون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وبذا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه أستغفرن لك وما أملك لك من الله من